يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد افات موتا عظيما اما بعد فان اطلق الحديث كتاب الله واحسن الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وان شهره اورم اجتزازها وان كل محدثه بسعه وكل بسعه وكذا روى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدعي الساعه ايام يرفع فيها العلم ويشعر فيها بجحم ويكفر فيها الهرج قال صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم ويكشو فيها الجحيم ويكفر فيها الهرج من المعلوم ايها الناس ان للساعه علامات واثارات صغرى وكبرى اخبرنا عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته ومن تلكم الامارات والعلامات التي تجيء وتظهر قبل قيام الساحه رفع العلم الله تعالى يرفع العلم بخط العلماء حتى اذا لم يبقى عالم بين الناس. ترأت الجهال على الناس. وتؤمنوا. فاجابوا بليل علم. فضلوا واضلوا. الى من علامات الساعة ان يطلع الله علم. وذا ان نرفع العلم لا يكون بقبضه لا بل بقبض العلماء العلماء الربانيون الذين يعملون ويقولون ولا يقافون بالله لومه تلاحم لا يتلونون ولا يتناقلون ولا في كل واد يهيمون بل هم ثابتون رافقون لا يتزحزحون عن الحق يكفرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون الناس عند الفتن ويعلمون الناس العلم وصغاره مثل كبار هؤلاء هم اهل العلم حقا وهؤلاء هم الذين ينقصهم المولى عز وجل مبسو. حتى اذا مالوا لم يبق الا الدعاء الرؤوس الذين تبينوا بذكر اهل العلم فغضوا كثير من الناس فظنوا انهم على شيء وظنوا انهم بلدان وليس كذلك اين بين يد الاساحة مقدمات ممحلات على نار وامورات يرفع فينا العلم ويجروا فيها الجهل ويجر وبجوء الجهل نزيلة من رفع العلم فإنه إذا لم يبقى بين الناس عالم فتل جحن. وهذا معلوم. وظاهد. متى كان العلم؟ لم يكن جحل. ومتى لم يكن حلم أضع الجحل. والواقع خير شاهد على ذلك. فلما لم يؤذل العلماء الرمضانيون فشل شحم واستشعر حتى صار كثير من المسلمين لا يعلمون وصول هذا الدين بل انما يعلمون اظاهر من القبر يعلمون شيئا عن عبادات اما العقائد وتصحيحها فلا يعلمون شيئا عن ذلك لذلك لا تقترا يا عبد الله اذا رأيت الكثيرين يظنون الذكاء ويبلغون الذكاء ويضلون الصلات لا فينا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان لماذا لان الشان ليس في نقله العباده انما في توجيه العباده يقول ببركه وتعالى الا من اتى الله بفرض جليل اي بعقيده جليل صحيحه فتبتش يا عبد الله عن عقيدتك وان هي صحيحه ان راها شيء من فساد فضلا ان تكون تدي هل عقيدتك يا عبد الله موافقه لعقيده وعلمه السلف رضوان الله عليهم ام لا هذا هو الشان قال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد اي ان الاعمال الصالحة لا ترفع لصاحبها الا اذا كان يعتقد العقيده الصحيحه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في العقائد يقول الكلام في مهتمه اهل السنه والجماعه يقول لكننا سنتطرق الى ليالي شيء منه من خلال كلامنا عما نزل بنصف من النوازل التي رايناها وشاهدناها جميعا ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم. ويبسر فيها الجهل. ويبسر فيها الهرج. كده رسول الله من هرجل. قال الهرجل. وهذه يغى للحدشة. الهرجل هي عدى بنعنى الهرجل. فمن على ذات الساعة ان ينفع الهرجل. وان ثم نعود الى ما نوحنا عنه. من النازلة التي نحن بصدرها الان. وقبل الان. وهو ما حدث في النصر. ما حدث في بلدنا نابد ان نتنبأ له جميعا يا اعلام الله. لانه ليس بالأمر العين بل هو جلس. وعظيم. مضره عظيم. لماذا لان الامر يتعلق بالاجانب كيف ذلك جاهدنا جميعا ما يحدث وما يقال وما يذاع في وسائل الاعلام من تهكم على المشاعر الاسلاميه وعلى السنن الثابته بنوا على الفوارق حتى صار التحكم على الاسلام وعلى المتدينين صار امرا معتادا لدى قطاع كبير من الامه من الامه المسلمه صار التحكم بالدين والتحكم بالمتدينين صار امر مفاده وهنا اقوام من اهم الهداء. من من كانوا يضحبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يتهنجمون على الصحابه يقطعون السفر. بحديثه. ليس مرابه التعذكم على الدين لا. بل انما يتتامعون ويتلاقون ويتكلمون في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما راينا مثل قبائلنا هؤلاء اي صحابه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدون ولا اجد العرض ولا اجد عند النفاق انظر يا عبد الله هؤلاء ليس مرادهم قط التحكم على دين الله ولا على شرع الله فضلا عن ربطهم لدينه. وشرعته ودنيه نبيه صلى الله عليه وسلم بل قالت ما فعلوه انهم اخذوا ماده التمثل في كلامهم عن الصحابه فماذا حدث اكبره الله من سوف تدخل الله. نزل القرآن بكفرهم. نزل القرآن بل كما ذكرت اتخذوا هذا الكلام ماده د dogيه ولئن انهم لا يقولون انما قلنا نقول فوق ولوك قد بالله وايه له ورسوله فترضون لا تحترمون قد تظنون بعد ايمانكم لن تجدوا ماده ذكريه الا سلمت النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد ماده للتذكر والثناء الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد ماده للتذكر والثناء والتسريح الا دين الاسلام واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا فالامر قضيه الأمر الآن في وسائل الاعلام في بلد مسلم معظم قاضديه من المسلمين المسلم يصنع اذنيه ويعرض عليه على شاشات التنفسه السخريه من الله ومن رسوله ومن الصحابه ومن ثوابت فيه فمن داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن داخل بالنقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن داخل في الشميع الاسلامية. ومناب في الدولة المدنية. والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما انزل الله وهلائك هم النابعون. الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما انذر الله فأولئك هم الجاذرون هكذا يقول هذا هكذا يقول ربنا ومن لم يحكم بما انذر الله فأولئك هم الجاذرون الله تعالى يقول ذلك وهم يتنذرون على هذا الكلام ويطبقونه ويثبتونه ويرمون اهلهم بالتشتت والتوقف والقول وان هذا ليس من الاسلام هل رايتم يا عباد الله رجلا يتندم على عاليه كافيه تقود على الاذان او تمشي في طرقات المسلمين وتضع متادنها للناس لا لا لان هذا ليس مستهجن الا رحمه اما الامر المستهجن اما الامر, الأمر المستنكر فهو أن تخلوا مبعى محتجمة محتجمة محتجلة لأمر ربها وأمر نبيها صلى الله عليه وسلم هذه المراه المحتجمه طارت مادة تخرية اما العالية الجاذية التي تتكثر وتتغمد فهذا أمر طبيعي هؤلاء شعبهم طولون من قريتكم انهم غلا يتطهرون. نوس الذي كان انهى قومه عن نزاحشة وهي اذيان الرجال من دون النساء ماذا فعل معه قومه? قالوا اخرجوا آل من قريتكم انهم غلا يتطهرون. قد جاء الذي رأينا فيه. اذهبتكم على شرع الله. وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفذ المتدينين. الذين يطلبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حساب. ولا نقاط. ولا راجع. بل كثير من الناس. يحب بهذا. ويحب هذا. ويذكر لهذا والله تعالى يقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. فاعرض عنهم اذا رايت رجلا من الناس منافقا او كافرا او فاسقا يتهكم على الشرع فلا يجوز لك المدح ان تجلس له عن ان تتبع اليه لماذا لان الله تعالى يقول وتعاونوا على النذر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فان التعاون يا عباد الله على الاثم والعدوان ان تمكن سمعك من سماع هذا الاستهزاء وان تمكن اهلك من ان يسمعوا هذا الاستهزاء وهذه تخريف انت محاسب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته حتى إن ابنك وابنتك كل هذا ينشأ على اقيدة المذنة. وعلى دين هج. فاتف. من لديه? طالما استقرأ الجماعه لمن يستعدوا بدين الله. ويستعدوا بشر الله. وبذنة رب الله صلى الله, الله عليه وسلم. فالعلم ليس بهؤلاء. لان هؤلاء معظمون. ومضى الصين خلف مصريم جعلوه وراءه ظهريه تكلموا بمنتهى الصراحه قالوا نحن عنادلون نريدها دوله مدنيه علمانيه لا دينية. هؤلاء صراحه هكذا قبوها فما مزينا فما في غالبيه في الشعب في معظم الشعب المتدين ما لو دفع لهؤلاء ما لو دفع له وراد عليه كلامه ما لمكن له سمعه لهم ومكن دونههم له. واولاده من اجتماع لهم اين هذا عبد الله اين دينك اين دينك اين دينك اين غيرتك على الدين اين خوفك على الوفية. او الطائفه وطائفه فلا تجعل ضغتك يا عبد الله لطائفه من الطوائف السياسيه كالاخوان وغيرهم لا تجعل ضغتك لهم ينسيك عما يسعى هؤلاء. من حق وإلا والا إن كان عدؤكم مع الاخوان ان كان عدوكم أيها الناس ايها الناس الذين قمتم بكذا وكذا. من اجل الاخوان. عدائكم مع الاخوان. نحن لا يستمجدوا الى اخوان. ولا يهمنا الاخوان. ولا ننظر الاخوان. ولا نتكلم عن ريسي. طبدا. انما نتكلم عن شر الله. وعن دين الله. لذلك دي اقول. ان كان عداء فون مع الاخوان. ثم نادلوا القنوات. نأ بال القنوات التي تسمى القنوات الدينية. ما لانهما فان قلتم اغلقناها لانها قنوات بذنة. لم نغلقها لانها قنوات دينية. قلنا فلم لم تغلقوا قنوات النصارى التي خرجت احدى في المدعات فيها تقول الان نوحد الحزم مع الاذلاب. الان انتهى عصر العجاج منذها نصرانية كثرة. تقول هذا. فان كانت القنوات الدينية تطاعدها. فهذه اليست مطمرة. بعد على طروحه سواء بصراحه هذا ولا ثانيا فعلا فما دام المواثق دستور ارتمتم وصلحتم على دستور معين ووقفتم الناس او وقفتم منال ان هذا الدستور دستور اسلامي لا لا به. على كل حال لسنا هنا في الكلام عن هذا والا فنحن رافضون لكل ذلك لكن انا اتكذلك من منطق القوم. ومنطلع القوم. وبرسان القوم. الجسور الذين تقولون عنه انه دستور الاسلامي. ما باركم عملتم الى المادة الساميح. التي تنص على ان دين الدولة الاسلام. وان لغتها العربية. ما باركم عملتم الى هذه المادة واتمجتموها مع المادة الاولى. ما الى المادة الواضعة. والمادة الاسلامية. والمادة الناسعة عزة. بعد المئتين. والتي فيها الاشارة الى اسلامية الدولة. والى دين الدولة. والى سريعة الدولة. وقضيكم كل هذا. اذا هذه ليست حب على طائفة من الطوائف، اخوان او سلبيين او نباعة او جنب بالله، بل هي حبا على الاسلام. حبا على الاسلام. والعلمانيون يهملون. وإلا فأين الديمقراطية التي يتشتقون بها? اليسوا قد نادوا يا عباب الله بالحريات. بالحريات. وبعدم تكميل الافواح. وبعدم تشتير الناس. اليسوا قد نادوا بهذا? اليسوا قد نادوا بانه لا يقبض على شخص. ولا يجدنوا. الا بقضيه لا لا هؤلاء الذين اخذتموهم واحتقلتموهم دون مجيره ودون دم ودون طبيعه لدعجوا يا عباد الله ان الديمقراطيه لعبه الديمقراطيه التي يقفون على ناس بها لعبه كبيره اذا ما وافقت اهواؤهم ومرادهم قالوا بها ونالوا بها اما اذا خالفت اهواهم وخالفت امجدهم وقال فت مرادهم قالوها هؤلاء هم الديمقراطيون وهذه هي حقيقه الديمقراطيه وليعلم الخصام والدنابي وغيرهم ليعلموا ان الديمقراطيه ليست مثل الله وهذا جداء من اعرض عن كتاب الله ورضى بالديمقراطيه هذا من اعرض عن رب العالمين هذا هو الجزاء الجزاء من جلس العمل تنزلوا لهؤلاء, تنزلوا لهؤلاء. وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا لا نؤمن لوله وقالوا لا نريد تطبيق الشريعه وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا وما ذلك هل عنهم هؤلاء المليون لا والله لم يرض عنهم بعد كل هذه التنزلات لم يرض عنهم لجعلنا على الله انه ينبغي على مصر ان يكون عزيزا جميعا هذا حلقة بالسلفان انظر كيف ان الكافر يعتمد بعقيدته والمسلم للآسف الشديد الذي كرمه الله بالاسلام الدين الحق الدين الخالق الذي لا دخل جال من دينه يتبرع من اسلامه المسلمون او الذين يدعون الاسلام فاصل عن ان يقولون ويقولون لا خلاف بيننا وبين اخواهنا الاصبار لا يقولون النصاف لا قدعون ان يكونوا صافا والله تمهم مطارة في كتاب. الله تمهم مطارة لن يتمل مكبابا ولن يتمل النتيحيين. فالنطول تمهم مطارة. وهم مطارة. لذلك يتنجيبون ولا يخدمون بهذه السكوية. فيخرج المتعارم المتأذنم الذي يدعي الدين ويقول اخوان من فماذا يقول? يقول لا هناك لا اخوان هناك بين اخوان الاخبار وعين الوصولين. العقيدة واحدة. اخواننا. اخوان اخواننا. إخواننا. إخواننا. الرئيس نصرانيا خرج على الجساد وقال يا فاطمه المسلمين لا انظر الكعبه عزيز بكفره والمسلم ذليل باسلام <تسجيل> الرجل الذي ينتسب العلم هذا المسجد. الذي ينتسب العلم. واخذ يريد ويقول لا ولا ولا ولا. ولم يستطع ان يقول ان عقيدة المسلم الله كفره. والرسول كفر، ان الذين عند طائل اسلام. ومن يرتدي غير الاسلاميين فننقل منه. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث سلاة. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح المريم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب. والمشركين في نار جأنا. قال لي نسيء ابدا. قال صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده. لا يسمع لي يهودي. ولا نظر عليه ولم يؤمن بالذي به الا كان من اهل النار. ومع ذلك يقود ثقفه العلماء والعلماء ويقولون طبك يا دم ما ويروج هذا الكلام على العوام هذا الكلام للقدس الجديد يروض على العوام وقال العامي يتقدم يقول يا اخي الله دعنا نقول فما شاف لك للا يا عبدالله. انا اعددنا للظالمين نارا. اعطى بهم طبان تقوها. والي يتغيث يغاز في ماء كبير يشهدون. اوضع الى القضيين. المخلوط ان هذا الرجل اخذ يبقى يبقى يبطل. ولم يستطع ان يصالح المصالح ولا ان يصالح المذيع. ولا ان يصالح الناس الذين يشاعدون بان مصالح طالح. فاذا بالمذيع يسأل هذا القتل المصرعي. فكله بشكل أنظروا يا عباد الله ماذا قال fikrini <gülüyor> I am the King of the Universe. الحمد لله. I fulfill my destiny? I am the King. I am the King. I am the King. I am the King. I وتصور لك المساله على انها صراع بين طائفتين لا والله لا والله بل كنت في عينيه. يا اذكر كما ذكر لكم ومن القديم ليس اليوم انها صراع بين الاسلام وبينكم ومن يضحك به الاعلام الفاجر الذي لا تفنق وما تضخم وما تمرك الا بسببنا نحن لأننا لو قاب لو قاب علىهم فمن لهم? من يستنعوا لهم? إذا انت وهذا وذاك قطعهم. لكنهم يجدون آذان طريقة. فلما لا يقولون? ولما لا يتقبلون? ولما لا يستعدون? خلى لك الجو صبير يقفر. ونقري ما جئك انتنا القليل. مما قوضوا بحلام الزاعة بايما. ولعدكم. جميعا انتلاحكم على هذا الرجل الرجل الذي قتل هو ومنح رجلان او ثلاثه او اربعه على الاكثر الذي يتم لحد الشحاب. هذا رجل كمحكم انه موتك. من المفارقات يا ايضا الله ان الذي قتله ليس بمتدينه. ولا يهتمي الى فئة. بل هو النهارات الناس. لكن ستنصر وبمناسبة الكلام عن التدين والمتدينين انظروا للمباركة العجيبه الله تعالى خذل هؤلاء الاعلاميين. خذلهم. خذلهم. فلم يستطيعوا ان يكونوا مثلا المتدينين. بل قالوا الاسلاميين. الاسلاميون. راه. الاسلاميون. زهر. الاسلاميون. قالوا. اعلن كلان الاسلام. الاسلاميون. وانت. هل المسلم? الاسلاميون الاسلام. الإسلامي. وانت. ماذا وأنت. وانت. ما ده ما, ما دينك? هل انت بمسلم? انك انت وانا اسلاميك وانت. مظرميك? يهودين? بنيت? وانت كلمه سلم اتسميكي باسلام ولا اتسمي انت باسلام ايضا. وهذا من خزلات. واكبر دليل على انها حرب على الاسلام. هؤلاء وصفوا لمنتهى المتاحه حرف علميه على الاسلام كما فعلها مصطفى كمال اتاتورك رديب اليهود لما تقلل الامور في تركيا ماذا فعل حول اكبر مسجد من مسجد تركيا وهو مسجد ايه صوفيه حوله الكريم هذا المجرم يا عباد الله اعرفوا دينكم تعلموا دينكم هذا الرجل عمد الى اكبر مسجد في المساج السكر. وحوله الى كلمه ثم ماذا منع الاذان. ثم ماذا منع اللغة العربية. منع اللغة العربية. لا تنمت ولا يتكلم بها. ثم ماذا منع ضباع رقم. ليس الحجاب. انما مجرد ضباع وعن. الذي يسمى من لغة الطرحه الطرحه هل تذكرون يا عباد الله? في منطقه التسعينيات لما تدربت اضراء تركيا تسلم مرو خوفجي ولبس طاح طرحة. لا خمار ولا نقاب بس طرحه قامت الدنيا ولا سقعت تركيا لان فلق الدستور التركي اضطروا انه قالوا الاسلاميون المتطرفون يقتلون حتى شحاته و فلانا وألان معه والطوائف ليس إسلاميون قتلوا لكنهم لم يقتلوه الذي قتله هو الشعب العلمي الشعب العلمي عوام المسلمين الذين يغارون على دينهم ويغارون على نبيهم وعلى صحابة نبيهم وعلى امهم أمة المؤمنين عائشه وذروا بدلًا. بواسطه الاسلاميين كما يتميه بالأهلاف. او بواسطه خيرهم. ما ظنك يا عبد الله. ما ضدك انت ترفع السلاح الان. على من يتبق اذاك. والله. والله لو ان رجلا تبدأ باك. بشد مصدع لرفعت عليه السلاح. ادوك اكرس ان صحابة الله. ادوك اكرس. عايشة. ام الممئين. التي يرميها هذا الجنة لانها الثانية. يا ابو الله. هذا الرجل المجرم يقول على السفاء. ابو بكر وحمر نقول الجنة ليه هي تريدة. اسمح يا ابو الله. اسمح واعرفينك. يقول ابو بكر عمر يقول الجنة ليه هي تريدة. هذا الرجل الذي استطاعنا على المسلمين. والصطال على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من يذاكر عن ومن يذاكر عنه ومن, ومن يصد وينسف ويمشي تحت الحق لا يفعل شيئا سوى انه مستسلم لتاجر ربه وبذله نبيه صلى الله عليه وسلم يسلم ويضرب ويعاقب هو مفرق انظروا لزارق انظروا لزارق الذي يريد ان يعيش معزدا مكاثما في هذه الدولة ماذا يفعل? من اراد ان يعيش معزدا مكاثما في هذا الدولة ماذا يفعل? يغلل لحاجة. يغلل لحاجة. ويداعهم بسجقه. ويغلل تذب الطحافة. وتذب الانبياء ولعلى معورية. ولعلى عمر رب من العام ربي الله عنهم ولعلى ام المؤمنين عائشة. وعكذا. اني فعل ذلك هو معزف المكاثم. ان ان دافع عن دينه ودافع عن عقيدته ودافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ودافع عن شرعته فهذا بزدون وهذا مهان وهذا مطروح ولهذا نلاحظنا جميعا تلك الهجمة الشركه التي على المتنئلين من رجال ونساء انت تضغط مرتي. تضغط الاخوان. لا مصر. انا اصده قبل ان تصده انت. واكرر الاخوان قبل ان تكرهه انت. لكن ما قالوا. اخوك المسلم تقول لا اهلتك على الناس. ان هذا الشيخ من البلد. انت تحارم مصري والاخوان ان شاء جمع الله. تحارم مصري والاخوان ان تحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله الحديث ذو شنون. والحديث يطول. فاكتفي بهذا واسبح لله انا تعالى ان ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تجعلنا في فتنه الظالمين ربنا لا تجعلنا في فتنه الظالمين ربنا لا في برحمتك من القوم الكافرين ونسينا برحمتك من القوم الكافرين اقول هذا